Bismillahirrahmanirrahim I will be Allah is Thank <laughs> you. اجتباكم ومن جعل علنكم في الدين من حاجة ملة ابيكم عبراهيم تَأَمَّ بِكِ إِبْرَاهِيمَ وَطَمَّ مَا كُنْتُمْ مُنْكِرِينَ Amen. <laughs> Yeah. Father, I ذاك يللا هو ما نصر هو نعم الفاني من الموت اللهم اغفر لنا وانصاري من صدفنا من مور الذين هم في صلاتهم خاشين فَنْ يَقْمَلْ مِنْ لَا وَنْ يَقْمِلْ نَحْزِيَ بِهِ اللَّهِ الرَّحْمَالِ الرَّحِيمِ صَبْعَةٍ لَقَيْنُ مُؤْمِنُونَ الَّذِينَ وَمْ فِي, في صَلَاةٍ No, no, no, no. dekat أن... sunar jiwa kamu seungi fali خلقنا الإنسان من سلالة من تيس <تصفيق> <تصفيق> ثم جعلناه صفتها في قمار نكيل ثم خلق خلق of what the reward يُنسَوا وَيَطْوَى وَمَنْ فَكَّسُونَ لَهُ مَا دُمْ مِنْ رَسُولٍ مَا الله أحزم الخالقين for so اللهم لا قوة الا بك اللهم فخلصنا من شر من يتربص علينا اللهم فك فَتَبَارَكَ ٱلَّذِى سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا وَمَا كُنَّا Oh! <laughs> وَمَا إِنَّ كِتَابَ الْمَلَائِكَةِ يَنزِلُ مِنْ رَبِّكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ لا يعني خلق الله في دين ولا زلنا في دائما في